بلغ الرسالة والدلمانة ونصح الأمة فصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيا أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم خرجتم في سبيل الله ونرجو الله أن يتقبل منا ومنكم إن شاء الله ضع ذهنك من الآن أنك إن كنت ناويا فعلا الهجرة في سبيل الله والجهاد تغاى مرضاتك انك حيث ميت فانت شهيد بمجرد ان تغادر بيتك انقلقت بك السيارة سقطت بك الطائرة ميت بالاسهال بمرض بلدغة افعى بطلق خطأ انت شهيد الحديث الصحيح من وضع رجله في الركاد فاصلا فرقصته دابته فمات اي رمته دابته او لدغته هامة فمات او مات باي حدش مات فهو شهيد باي طريق مات وفي رواية فقد استوجب المآب وفي رواية وإن له الجنة حديث صحيح صحح الألباني وغيره فأنت كنت ناؤلا فعلا الهجرة والجهاد فحيث ما تقتل أو تموت فأنت شهيد هذه واحدة الشيء الثاني ليس هناك فرق بين الموت والشهاد والقتل في هذا الطريق والله عز وجل سوى بين الموت وبين القتل فقال عز وجل والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا أو للتخير باستواه طرفين ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليل. الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا كل واحد ماذا لهم لا يرزقهم الله رزقا حسنا ولا يدخلنهم يعني الجنه ولأن الشهيد يغذى برزقه صباح مساء في الجنة فضال ابن عبيد كان في غزوة هذا من الصحابة كان في غزوة في البحر وغزوة البحر لها أجر أعظم من غزوة البر لأن أهوال البر أقل من أهوال البحر والأجر يزداد كلما ازدادت المشقة والأجر يزداد كلما ازدادت التضحية والمائد في البحر يعني اللي بدوخ وبيد قيأ كالمتشحة في دمه حديث صحيح كان فضال ابن عبيد في غزة في البحر فضرب واحد بالمنجنيق من المجاهدين ومات واحد بسبب المرض ودفنوه فجلس فوق قبر الميت ليس فوق قبر الذي قتل به بالمنجنين فقالوا انظر هذا يجلس فوق رأس الميت ولا يجلس فوق رأس الشهيد قال فضال والله ما أبالي من أي الحفرتين بعد من هذه أو من هذه كل واحد لأن الله عز وجل يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا يرزقهم الله رزقا حسنا وان الله له هو خير الرازقين لو ادخلنهم مدخلا يرضون وان الله العليم الحليم فاذا كان الله سيرزقني رزقا حسنا ويدخلني مدخلا يرضى فما ابالي هذه الحضربات او من هذه الحضربات سواء مت موتا طبيعيا أو قتلته برصاص العدو إذن أولا حيث ما ميت فأنت شيء ثانيا يستوي الموت أو القتل بالرصاص لكن الذي يقتل بالرصاص لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه يعمل معاملة شهيد الدنيا والآخرة أما الذي يموت موتا طبيعيا يغسل ويكفن ويصلى عليه فذاك شهيد الآخرة وهذا شهيد الدنيا والآخرة نقطة ثالثة انه لا لك من الاعداد لا بد من التدريب لا بد من اعداد بدنك اعداد روحك لا بد من فتره تمر فيها على معسكر تتعلم الانضباط اتقاع الجنديه تتعلم شيئا عن عادات الشعب الأفغاني تتعلم شيئا عن فقه حتى تعرف كيف تتعامل معه وبعض الناس يريدون أن يختصر الطريق فيقولون أنا جاهد جاهد في سبيل الله هو شرط أبقى شهرين في صدى ينشف أرياقنا من طاقب لطلوع الفجر الى بعد العشاء رياضة وجوع وقلة واوامر والواحد منهم عابس الوجه لا يضحك للريف السقن احنا جئنا في سبيل الله احنا اخوة لماذا لا يبتسمون في وجوهنا لماذا لا يعملوننا بالحسنة يأمروننا هكذا العقد بين عينيه ها اكبر من حجر الصوان انا لا اريد ان اكون في مثل هذا المعسكر انا رأسا اريد ان اجاهد في سبيل الله هذا مثل الذي يريد ان يصلي بدون وضوء يقول بدل ما ايه أتوضأ بصلي هل تجوز الصلاه بلا بدون وضوء كذلك لا يجوز الجهاد بدون اعداد وانت آثم ان ذهبت الى الجهاد بدون ان تعد نفسك آثم لانك تطعم نفسك للموت بلا مقابل من فائدة لا تريد انت كيف تستعمل السلاح ضد عدوك كيف تتقل الغام كيف تضحف كيف تطع كيف تنفحب اذا كنت في معسكر التدريب لا تطيع فهناك انت أكبر خطر على الجبهة ليه لأنك لم تطع فهناك إذا جعل بلك تطلق نار تطلق ونحن قد لا نريد أن نطلق طلقة واحدة حتى نكشف موقعنا لكن أنت تركب رأسك تذكر حالك وين في سوارع عمال لا اليوم أنت جيش جندية طاعة والطاعة والجندية عبادة مثل عبادة الصلاة التي تطريها. والجهاد عبادة جماعية. لا يستطيع يقاتل وحده. والعبادة الجماعية لا بد لها من ايمان ولا بد لها من ما هل يجوز لك اذا قال الامام القيام ان تركع وتسجد وتقول مبين هذا الرمان سيستلم ما الى الصبح الا يجب المتابعه الا تجب الطاعه كذلك في الجهاد طاعه الامير واجبه في الجهاد كطاعه الزوجه لزوجها والعبد لسيده هكذا نصى الفقهاء كما أن طاعة الزوجة لزوجها فرض من الله فطاعة الجندي لجل أميره فرض من الله عز وجل وكما أن أصيان الزوج أصيان لله كذلك أصيان الأمير أصيان لله من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني في البخاري ولذلك الأمير قال اجمع يجب أن تجمع لا تأكل في الخيمة لا تأكل في الخيمة لا تتحدث بعد إطفاء الأنوار لا تتحدث بعد إطفاء الأنوار إذا تحدثت فأنت آفل يحرم عليك لأن الأمير نهى ذلك إذا قال رياضة, رياضة يحرم عليك التعلم بعلل والتعذر بأعذار ما دونك تستطيع أن تركض لا يجوز لك أن تكون مريض فميدان التدريب هذا نصف الجهاد والذي لا يتدرب لا يجاهد أبدا وكلما طالت فترة التدريب كلما أصبحت جنديا مجاهدا فعلا وكلما أفت الجهاد الأفواني وإن يذعبت دون تدريب تبقى عالة على الجهاد ولا يركن عليك احد في اي مهمة والذين ذهبوا الى المعارك عرفوا هذا اليس كذلك نعم يأتي الواحد هنا ينكس يومين ثلاث بعدين يقول انا اريد ان اذهب اين؟ انا اريد ان اتابل المأسدة المأسد ليس لا يدخلها الا الاسود هل يدخلها الناس الكسالة الذين لا يستطيعون ان يخرجوا في طابر الرياضة في الصباح اذا كنت لا تستطيع ان تعيش في هذا الميدان في ميدان التدريب فيصعد عليك أن تواصل الجهاد وهذا علامة على هزيمتك أول علامة على هزيمتك أنك لم تصبر على التدريب والله عز وجل يقول ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة فعلامة الخروج الحقيقي طول التدريب والذي لا يحتمل التدريب مع نذلك أنه لا يستطيع أن يواصل الجهاد كثير من الشباب جاءوا هنا نكسوا عدة ايام طوابير الرياضة والسلاح وما الى ذلك بعد يومين ثلاث اربع يقول انا اريد ان امشي الى الجبه لماذا هناك اجر اكثر لا ما اجر اكثر هناك خلاص غسى الوجهه قال خلاص ختم الوضوء رأسا بدون غسل اليدين وبدون مسح الرأس وبدون غسل الرجلين مستعجل فقلت لهم أنتم ستبقون عالة على الجهاد الأرض ولن تستفيدوا ولن تفيدوا وفعلا يذهب إلى جاجل العرب يريدون أن يشتركوا بعملية يريدون واحد على ربي جي يهرفون انه ما تدرب واحد على الدشكة ما تدرب واحد على الزكوية ما تدرب واحد على الاشتاءة الدول ما تدرب واحد على وضع الالغام ما تدرب ايش انت لعت كنت اهلا وسهلا شرفنا جي كنينيني فيترك العرب ويذهب الى الافغان يجلس متى العملية طيب انتظر صبرك ثاني ومتى العملية الاخ مستعجل يريد ندخل عملية متى العملية صبرك ثلاث اربع ايام خمس وان له حامل موعينه والله دائما اتذكر حامل موينه في عقدي هكذا وحاطط على ظهره دائما جاء انا ايش قال هذي جبهة فبركة <تصفيق> <تصفيق> طيب اين تذهب على الشيخ جلال الدين على خصة انا اسمعت عنده معارك قال انا تفتش هركض اسبوع اسبوعين لا تحدث معركة رد العقد على التعفو يرجع احنا هنا محطة وهو مثل مختار بدك تستكمله في القدوم وفي القروج لانه ما تعود على الطاع يريد ان تعامله كزعيم اجاك زعيم ويريد ان يبقى زعيم نعم ما بيقبل يدخل مع هال بهالخيام بين... مع اخوانه لا الا إيه رأسا على غرفة القيادة وتريد ان تقدم مشاي واهلا وسهلا وتحييه تضرب له سلام اذا كان جائز وتتودعون على قندهار هات الذي يذ يضضي اشهر لا يفيد ولا يستفيد لا يفيد ولا يستفيد وبالتالي يضطر يرجع الينا هنا يتدرب من جديد او يترك الجهاد ويذهب الى بلاده ما لك يا اخي الافغان لا يسمحون لما عن نقاتل معهم يخافون علينا طبعا الحرام كيف يدخلونك انت تسألهم عن الزكوية تقولهم الدشكة هذه تسألهم عن الزكوية تقولهم ما تجبتوا الدشكة هذا ما تعرف تفرق بين الزكوية والدشكة كيف كيف يسلمونك كيف حراما عليهم حرام على اي قائد ان يدخل, يدخل انسانا لن يتدرب معركة لانه سبب في قتله بدون فائدة حرام كان يأتي بمريض او رجل كبير في السن لا يستطيع ان يركض ويضعه امام الرشاج احنا نريد ان أحنا نريد ان ندحر اداء الله عز وجل الانتحار يلنا نروح على بوسطة وامانها الرشاش ورشونه ونخلص نحن نريد ان نجاهد ونحن نأمرون ان نحاصل على ارواحنا لكن مع الجهاد مع الاعداد مع التدريب فنتخذ غمالق ولا نتدرب على السلاح ولا نقترب من الألغام ونعرف كيف نفق الألغام وكشف الألغام لن نجوز أن نلقي بأنفسنا إلى ذلك نعم إذا كان في دخولك على الكفار وحدك خير المسلمين ورفع معنوية طيب لكن تدخل عليهم وأنت لا تستطيع تستعمل أي سلاح تسلم مشتك لهم إما حي أو ميت وهذا حرام فيجب الإعداد الإعداد وكما قلت لكم إذا كنت مستمرا معنا يعني تريد أن تواصل مسيرة الهجرة والجهاد مع الله إلى أن تلقى كلما بقيت في هذا المعسكر طويل كلما نبجت شخصيتك ونظفت روحه وعالت اهتماماتك وتغيرت تصبح قائد شهرين ثلاثة بتتغير نفسيتك يتغير حالك يصبح السلاح جزء منك, جزء منك تصبح جندي فعلا جندي فعلا اجمع اجمع تفرق تفرق اجلس اجلس احرس ساعتين تحرس ساعتين اما اذا هنا ما اطعت وما تعلم اطع تطع ستتعب كثيرا في الجبهات ستكون مصدر إذعاج مصدر تعب كبير للقاد خاصة للأفغان ولذلك أنا أنصح الذين يريدون أن يستمروا معنا في مسيرة الهجرة والجهاد إلى الله أن يطيلوا بقاهم في هذا المعسك من دورة إلى دورة ونحن في المعارك ما نعتمد إلا على الذين دربناهم كثيرا هنا ما نعتمد إلا على فعلا ثبت أنه ما أفادنا في المعارك ضد الرؤوس وضد الشيوائيون إلا المتدربين جيدا ولذين لم يتدربوا جيدا ما أفادونا <تصفيق> الذي لم ينزل من ضابط إلى جندي هذا لا يصلح للجهاد أنت جئت من بيت أبوك أم الضابط لا تطيع أحدا أنا إن شاء الله أسد عنكم لأنه هذا تشميط العاطس واجب كفائي أو سنة كفائية يعني واحد بسد هكذا قرر جمهور المحدثين وهم يفسرون حق على كل مسلم أن يشمتها فواحد بسد وإذا أردت فرجع إلى فتح الباري وإلى النووي شرح مسلم يقولون قسم كبير قال سنة من العلماء وقسم منهم قال واجب كفائي واجب كفائي يعني واحد بسد عن الجميع فأنت جئت من بيت أبيك وأمك نفسك معك لا ترد على أحد تستيقظ مثلا من أن أم تشئت وتنام ما شئت وتدع ما شئت وتقرف من الطعام الفلاني وتحب الطعام الفلاني ويجب أن يكون أمامك مجموعة من الطعام وما إلى ذلك لا هنا إحنا وظيفتنا نفسك تأكد يعني نزلك من ضابط لجنبي تسمع وتطيع لأن الضاب هذا هذا المعسكر لا يسع إلا قائدا واحدا إلا ضابط واحد أن كل واحد ضابط لا يمكن تمشي الأمور وظيفتنا شوية شوية نمشي معاك حتى تنزل على مستوانا تعرف ايش معنى الجهاد ايش معنى الجندية ايش معنى الامارة ما معنى الطاعة وهذا لا يتي بيوم ولا يومين ولا اسبوعين ولا, أسبوع... أسبوع ولا اسبوعين يحتاج الى فترة حتى تتشربه تدريجيا هنا كل معسكر نظام حياتك سيتغير قبل الفجر بساعة اذان الاول قيام الليل طبعا نحن لا نجبر احد على قيام الليل انه قيام الليل نافلة لك فانشئت فتنفل وانشئت هو فتسبك الخيرات لكن صلاة الصبح لا بد ان تكون حاضرا فيها لا بد أن تكون في الجماعة. ثم القرآن العذكار التجويد القرآن الرياضة وهكذا ستتعد بتغيير نظام حياتك نظام طعامك البرد الناس الذين معك في الخيمة قد لا يجبونك واحد لا يجبك طعامه واحد لا يجبك كلامه ستجد مضايقات كثيرة وهذا جهاد طبعا انت ما احد جاء بك من بيتك جئت ابتقاء مرضات الله عز وجل ما احد بسلسان من الحديد وجرك طوع, طوع نفسك وباختيارك جئت هنا ونحن اسمنا مكتب خدمات يعني خدامين لانثالكم ونحن فعلا وضيشتنا ان نسحل العبادة عبادة الجهاد لمن اراد ان يجاهد هذه وضيشتنا نحن ندل لك انت جئت تصل نقول لك هذا بريق هذا الماء هذا مكان الوضوء هذا مكان الصلاة اتفضل كل شيء على حسابنا يبريق ما طعام ما الى ذلك بس تعال صلي اذا الصلاة هنا الصلاة وهنا الانام الانام جعل الانام اليوتى النبي وهذه طريقة الصلاة نحن نقول لك من خلال تجربتنا هذه هي القتال لا بد من طاعة الأمير لا بد من احتمال الناس الذين معنا لا بد من احتمال كل الطعام لا بد من احتمال البرد وإلا لماذا جهاد ولماذا الجنة ولماذا درسنا من الإسلام ولماذا اليوم مضى يوم إذا لم يكن فيه تعب لماذا هذا الأجر الكبير الاجر بقدر التعب والنصب انما اجرك على خدر نصبك وكلما كان الانسان في بيته منعماه كلما ازداد اجره يعني لما كان يصطر الا على انواع المربى والجبن والزبد وما الى ذلك والببس من هون والميراندا من هون وكل لقم على جرعة دبسي جرعة ميراندا لان لقم ما تنزل إلا بجرعتين هذا أجره أعظم من الفقير الذي ما كان يجد إلا القليل في بيته والشاب الذي جاء وترك نعم الدنيا في بيته وترك جامعته وجاء للجهاد او ترك وظيفته هذا انتره اعظم من الذي جاء وليس له وظيفة ورابط نفسه غصبا رابط نفسه مع انه حر التصرف بامكانه ان يعود الى بلده متى شاء والشاب الذي يرابط مع ان بامكانه أن يرجع جوازه جاهز حاضر دولته لا تحاسبه إذا رجع هذا إذا بقي مدة مع شاب جوازه خالص أو دولته تراقبه أو تحاسبه إذا رجع هذا أجره أعظم لأن ذاك لا يستطيع أن يرجع إلى دولته أما هذا يستطيع أن يرجع في أي وقت دون حساب ودون رقابة وهكذا كلما كان بإمكانك كلما كانت الدنيا مفتوحة أمامك ولكنك دستها بقدمك أجرك أعظم مما لو سكرت أبواب الدنيا بأمامك وهكذا الصبر في الجهاد أعظم أجر من الصبر في السجون في السجون الطباغيت لماذا؟ لأنك سجنت رغم أنفك أما للجهاد فجئت باختيارك وفي السجن لا تستطيع أن تخرج متى شئت هنا تستطيع أن ترجع متى شئت فأنت ربط نفسك وصدرتها رغم أن الدنيا مفتوحة أمامك وهذا أجره أعظم ألم ترى سيدنا يوسف في السجن وسيدنا يوسف عليه السلام في بيت العزيز صبره في بيت العزيز أعظم أجرا من صبره في السجن لأن الدنيا مفتوحة أمامه في بيت العزيز ومع ذلك صبر ثم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي السجن أحب إلي من الكصور من الكصور في الكصور والكسور غالبا دحو الكسور يعني التقصير بحق الله وبحق النفس غالبا تجده في الكسور غالبا ليس دائما غالبا فقال رب السجن أحب إلي وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لعندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله يعني اختارت الموت على قصر فرعون يعني نجني من قصر فرعون الذي فيه الكفر والشرك فهنا بعض الناس يقولون الأجر في في جاجة أعظم الأجر في المأسد أعظم لا الأجر هنا أعظم من هناك لأنك هنا تقوم بفريضتين وهناك تقوم بفريضة واحدة هنا فريضة الإعداد وفريضة الرباط وهناك فريضة الرباط لكن نحن لا نعتبر مرابطين تماما شبه مرابطين لأن هناك نوع من الأمن هنا أما هناك ليس هناك وهناك يعيشون في أرض يخافون من العدو ويخيفون العدو ونحن هنا شبه آمينين نعم معرض لضرب الطائرات وضربت المعسكرات التي بجانبنا عدة مرات والله نجانا أكثر من مرة من ضرب الطائرات مرتين مرت الطائرة ثم تخرج لها الطائرات الباكستانية وتنزلها نعم الله يعني مرة جاءه يضربوننا ونتعجد وننتهى الطائرة باكستانية فالله عز وجل ساق طائرة باكستانية وانزلتها فانت هنا نصف مرابط او ثلاث اربع مرابط فلك اجر ثلاث اربع مرابط ولك اجر الاعداد فانت تكون بفريضة ونصف او فريضة ثلاث ارباع وهناك فريضة واحدة والاعداد مك الصلاة لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوه اعداؤنا شن علينا حملة عظيمة على الاجيال صاروا المجاهد اي واحد يفكر في الجهاد اي واحد لا يخضع لهم تماما يسمونه ارهابي فاحنا كلها لا لا لا لسنا ارهابيين نحن مسالمين انتم فنتما تلس اصوليين لا احنا ما دريت ما تدري انتوا منغلقون لا لا احنا مرنين ديننا على حساب اهواؤكم مطاط على الطريقة الامريكية صرنا نستحي من فريضة الجهاد من فريضة الكتال وصار الجهاد جريمة يحاكم صاحبها على التلفزيون ما جريمة هذا من تنظيم الجهاد جريمة يعدم صاحبها اين في ارض عمر بن العاص ارض الكنانة بل في كل العالم الاسلامي الجهاد فريضة ولكن الجهاد عندهم جريمة ليه اعداؤنا صلهم ثلاث قرون مضى عليهم ثلاث قرون وهم يشنون حملة شعوى على الجهاد لأنهم يعلمون أن الجهاد هي الفريضة الوحيدة التي تتمرد على مصالحهم وترعبهم وتخيفهم الصلاة ما بتخوفهم يرحمكم الله الصلاة ما بتخوفهم الصوم لا يخوفهم الحج لا يخيفهم كل سنة يحج مليون واحد على أقل لكن لا يحاكمون في دولهم ولا نرى أجهزة الإعلام تسلط أضواءها عليهم العالمية وأجهزة الرز والمخابرات وغيرها انظروا حج مئة ألف من هذه البلد حاكموهم ما بحاكموهم لكن يجتمع عشر من الشباب على الجهاد تبدأ المحاكمات أليس كذلك بل. أخرجوا أديان جديدة أديانا جديدة حتى تلغي فريضة الجهاد البهائيين والبابيين والقاديانيين قالوا هؤلاء أنبياء الإنجليز أخرجوهم وقالوا هؤلاء أنبياء وضحقوا على العامة ولهم أتباع ملايين في باكستان قاديانيين مليون على الأقل ميرزا غلام ادعى النبوة وله أتباع قال لقد نسخت الجهاد خلاص أنا نبي ونسخ الجهاد انتهى الجهاد الشباب الذين يدرسون في أمريكا ولا في غيرها الذين خاصة يدرسون الدراسات الشرقية يركزون لهم على قضية السيف لازلتم تريدون استعمال السيف ضد النصارى واليهود؟ لازلتم تقولون قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحكم من الذين أوتوا الكتاب حتى يأطل جزية عيدهم وهم صاغرون نحن مثلنا مثلكم نحن نؤمن بالله وأنتم تؤمنون بالله يونس خارس قلنا له يا شيخ يونس لماذا قابل تريقان قال حتى أعرض عليه الإسلام فعلا أعرض عليه الإسلام كتب له صفحتين ثلاث لماذا أسلم تسلم قال لماذا قال له عندنا نحن نؤمن بالله ولا. قال له ونحن نؤمن بالله وديننا مثل دينكم الخوف من السيف ليه لأن السيف يذبح في دم هذا بخوف اما تحكي احكي تكلم اما هكذا قول اشهد ان لا اله الا الله في الصلاة اما تقول هكذا ما فيش. قول هيك اصبعك في الصلاة بس مش امام الافغانيين حرك اصبعك قدر ما تريد يلا حرك اشهده على الشيطان هذا من مطارك النار اما تقول هيك على الزناد هذا ممنوع هذا ممنوع ولذلك الخوف العالمي من الجهاد ليه؟ لأن الجهاد هو الذي يحمي الأرض من الفساد والجهاد هو الذي يحمي الدين والجهاد هو الذي يقر الكافرين والجهاد الذي يكسر شوكتهم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا لا يكب بأس الذين كفروا إلا, إيه؟ إلا بالقتال انظروا الان رعب الناس من الافغان العالم كله الرعب العالمي من الافغان حكمة يار ايش معهم انجينير حكمة يار شو معهم انجينير معناه مهندس هو مش مهندس دارس سنة ونص في الكلية الهندسة سنة ونص يذهب الامريكا يسمع ريجان انه في امريكا يرسل له عدة مرات السفير الباكستاني حتى يقنعه ان يقابله قال لا اريد ان يقابل ريجان السفير الباكستاني كان في رأسه عقل وطار قال له انت مجنود ما صدق واحد في الدنيا يرصد مقابلة ريجان سيد الارض هو يطلب مقابلتك على اقل مشان البركة قال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <متحدث> <متحدث> <تصفيق> <متحدث> <تصفيق> <قل> له انت مجنون <متحدث> <تصفيق> فعلا سفير الباكستاني بحياته ما شاف ريجان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا يستطيع لا يستطيع كم من حكام الدول الاسلامية ذهبوا اسابيع يطلبون مقابل ريقان ويرفض مقابلتهم يرجعون الى بلادهم قائبين خاسرين خمس دقائق ما في عندي وقت روحوا عن بلادهم اه والله اكثر من حاكم من كبار الحكام من الدول العربية والاسلامية رفض ريقان مقابلتهم فقال له انت مجنون انت مجنون ستين رئيس على قائمة ريغان يرفض مقابلتهم ويؤجلها وانت ترفض مقابلة ريغان وهو يطلب قال نعم واذا اصررتم انا وغدر امريكا الان ريغان ما يائس كتب رسالة وارسلها مع ابنته مع بنته يا سلام عزة الإسلام اسمها مورين مورين معناها ميري يعني وحملت الرسالة وجاءت لحكمة يار والدي ينتظرك هذه الليلة بالقصر الأوبيض قال أنا متأسف قولي له هو مشغول وقضاها تلك الليله مع المهاجرين الافغان في انديانا في ودي بنته لمين لو واحد ونص في كليه الهندسه عبد الله دكتور بروفيسور استاذ بكرسي في جامعة الرياض وجامعة الملك عبد, ال... الملك عبد العزيز وجامعة القاهرة والجامعة الاردنية وجامعة دمشق هل يستطيع الاف الدكاترة هؤلاء ان يأخذوا دقيقة واحدة من وقت ريغان سنقول لكل ايتي الهندسي لماذا زبح عزة الاسلام عزة الإسلام التي تأتي بالجهاد أي عزة هذه نحن ما رأيناها والله ملك الروم يرسل ابنته لواحد من الصحابة المسكين حاملين التمر في جهة وسيف مصد في جهة ثانية عزة الجهاد ولذلك كم تجد من الأفضانيين الذين لا يقبل العرب أحيانا أن يجز جاءتهم رسائل من رئيس الدولة يرجوهم رئيس الدولة أن يخففوا الضربات عنهم عليهم الجهاد القوة القوة ولولا دف الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ومن هنا يخافون من الجهاد ومن هنا الحملات الإعلامية والتشهير بالجهاد والمجاهدين المسلمون إرهابيون ليه الأمريكان والإنجليز يريدون أن يذبحون لواحد منهم لابس بدل بيضة وهم يذبحوا بنا والواحد يلفظ منا انفاته الاخيرة اذا رفص برجله او يده وهو يخرج روحه ونزلت نقطة او نقطتان من الدم على البدلة البيضاء يقول انظروا المتوحشين متوحش ليه لانه وسخ له بدلته ويذبح به نزلت نقطة دم او على بدلته لابد ان نذبح دون ان تتسخ البدلة البيضائية الى امريكية والانجليزية والروسية واذا اتسخت نزت نقطة واحدين انظروا انظروا المتوحشين انظروا انظروا حتى قاعدين برافزة الانجليز معروف على انه لما الآن الدولة انسحبت من خسط وضعت ألغام مكانها في الطريق حتى تتفجر الألغام بالجيش القادم بالمجاهدين المجاهدون الآن يفكرون بشراء حمير أجلكم الله وغنم يسيعونها في المنطقة حتى تتفجر بها الألغام الجيش الإنجليزي لما دخل مالطا عندما انسحب الألمان منها بدل أن يشتري حمير وكلاب او يشتري حمير وغنم وغيره يسوقها امامه حتى تتفجر به كان يسوق الفيلق الهندي ياتي بجيش هندي يدخل امامه حتى تتفجر به الالغان وفي اليوم التالي تكتب الجريده الانجليزيه دخلنا مالطا خسائرنا لا شيء هلك الفيلق الهندي بكامله مثل فقد جواز سفر ونحن ايه ارهابيون المسلمون ما لهم ارهابيون استالين لينين قتلوا 26 مليون من المسلمين 26 مليون كان ياتي استالين على مزارع القمح بعد ان تحصد وتدرس ويأخذها ويبكي القرم ويبكى ذربيجان وغيرها بالمجاعة حتى يموتوا جوعا حدثني الشيشان والشركس المهاجرون من هنا قالوا كان آباؤنا ينتظرون موت أبنائهم حتى يأكلوهم قبل أن يموتوا يأكلوا أبنائهم والمسلمون متوحشون إرهابيون كان الإنجليزي في الفلسطين بدل أن يضع حجر ويتعلم عليه الرماية يأتي بشاب فلسطيني ويضعه أمامه ويتعلم على رأسه الرماية ونحن إرهابيون حافظ الاسد والقذافي وما الى ذلك جنودهم وعبد الناصر بعد منتصف الليل يأتون بالنساء الى غرف التحقيق ويفعلون به النفاحجة نساء اطهر الناس كم من العبارة البنات العبارة من بنات الإخوان المسلمين في سوريا حملنا في داخل سجن تدمر من جنود حفظ الأسد فإذا قام مجموعة من الشباب يدافعون عن أعراضهم بدمائهم انظروا المتوحشين انظروا الإرهابيين إرهابيون يقول لا احنا ارهابيين ولا مش ارهابيين لا نحن ارهابيون كل مسلم يجب ان يكون ارهابيا والارهاب فريضة بنص الكتاب والسنة واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الارهاب فريضة. ارهاب اعدائي الله فريضة. والرسول صلى الله عليه وسلم اول ارهابي واول مرعب. هو يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. بالرعب. مرعب. والذي لا يرعب اعداء الله ليس على طريق الاسلام الحق. اهو الله. وعلامة الاسلام المزيد ان لا يرهبنا اعداؤنا. ولينزعنا الله من قلوب اعدائكم المهابة منكم. فإذا كان أعداء الله لا يخافوننا معنى ذلك لسنا على طريق الإسلام الحق تداعي الأمم تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة على قصاتها قالوا أمن كلة نحن يوميذ يا الله قال لا إنكم يوميذ كثير ألف مليون ولكنكم غثاء زبد كغثاء السيل ولا ينزعن الله من قلوب اعدائكم المهابه منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت وفي روايه وكراهيه القتال روايه الامام احمد في قتال أعداؤنا يرهبوننا ونحن على الطريق إذا كان أعداء الله يهبونك معنى ذلك أنت على الحق إذا كانوا لا يهبونك فلست على الحق ولذلك بعضهم بمجرد أن يرى اللحية يشمئذ هكذا يرتجفون الآن عمامة الأفغان هذه العمام واللحيه الافغانيه ترهب العالم كله والله كنت داخل في مطار من المطارات الامريكيه لابس هذا اللباس نفسه بس لابس الصدريه هذيك الامريكان يقولوا هي سيمز افغان مهاجرين هو يبدو كأنه من الأفغان حتى كلمة مجاهدين مش حافظينها قالوا مهاجدين جمعوا بين مجاهد ومهاجر نعم ليه العزة يونس خالص عمره سبعين ثاني ريقان يطلب مقابلته يطلب مقابلته سبعين ثاني شيخ مسجد كان امام هنا في مسجد راتب مئة ريال في الشهر ريكان يطلب مقابلته سبعين سنة شيخ مسجد ليه؟ الرعب من الجهاد الرهبة العزة الاسلامية بالسيف والقلشنكوف فنحن طريقنا طويل طويل مع أهداي الله عز وجل والمعركة ليست فقط في أفغانستان نحن إن شاء الله سنحرر أفغانستان وراحين ننتقل للكدس إن شاء الله ولبقارة أما كانك جاي أسبوع بدك تحج تستغني وتجاهد وتحرر لا أسألة طويلة عبادة الجهاد مثل عبادة الصلاة لا تنتهي إلا عندما تموت عبادة العمر كما أن الصيام والصلاة لا يسقطان عنك إلا إذا لقيت الله كذلك الجهاد لا يسقط عنك إلا إذا لقيت الله من عيننا أكل الغنائم إن شاء الله جايد وجعل رزقي تحت ظل رمحي غنائم جاي من اين ستتزود جاي ان شاء الله روسيا ان <تصفيق> شاء الله يا جماعة اليهود في يوم واحد اخذوا الضفة الغربية اموال نابلس والقدس, والقدس والخليل وجنين وما الى ذلك في يوم واحد آلاف الملايين من الدنانير في يوم واحد لو اعملنا الخطة الخمسية والخطة العشرية والمجارع الزراعية وما إلى ذلك هذه كلها, كلها لا تساوي غنيمة يوم واحد لا, تساوي لا يمكن تساوي المسلمون في يوم, في يوم واحد أخذوا كنوزة كسرى كنوز كسرة وكنوز كيصر تركيا كانت اكثر من نصف اوروبا تدفع لها الجزية مدة خمس كرون ستة كرون الجزية ولازم الواحد الانجليزي الذي يدفع الجزية مثلا او النمساوي او اليوناني او الصربي او اليوغسلافي او ما الى ذلك لازم ينحني وهو يدفع الجزية للترك وهو رافع الرأس لازم ينحني وهم صاغرون ولذلكم يكرهون الأتراك ليه لأنه كانوا ينظر للإنجليزي الواحد منهم التركي كالكلب كالكلب فعلا يقولوا تعال يا كافر تعال. ما يعرفوا لا إنجليزي ولا فرنسي ولا أي شي بده ورقة من الدولة التركية الجنسية كافر نعم الله الجنسية اما مسلم او كافر. ان فرنسي هذا اللي الان مستشار كبير والامريك وما الى ذلك كان كل له التركي تعال يا كافر تحال. وفي دفتر الوفيات لما يموت فاطس الكافر. <تصفيق> بابا ليه تركيا تحكم نص في الارض نص الارض ليه والطب ولا بت لكم ولا طبيب فيهم بالعلم بالذره تركيا تركيا دوله اميه هذول هم اللي بيخطوا البشريه دائما نعم لانه اللي بيفهموا بغلبوك نعم بيحول الجهاد لفلتفي <تصفيق> الذي يفهم الذين يتعلمون كثيرا لا يصلحون للمعارك كثيرا لا يستطيعون ان يواصلون لأنه جائما يتعامل مع العقل والعقل يقول كيف بدك تسفك دم هذا ودم هذا ها يا أخي بالتي هي أحسن ممكن نصل على ولذلك